119. وَلَيْلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ قَلِيلًا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هم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 لا تشكرون، ولقد خلقناكم، ثم صورناكم، ثم قلنا للملائكة، ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، فسجدوا، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟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 Pani przewodnicząca, szanowna pani przewodnicząca, لَمَنْ pani przewodnicząca, szanowna pani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 وَالْإِثْمَ والبغي بغير الحق وأن تشركوا, وَأَنْ تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه أجل فإذا جاء لا يقول لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم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 تجري من تحت الأنحاء، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لنهددي لولا أن هدانا الله، لقد جاء.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 قَذِ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَاشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 113. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا, وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما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 سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بِهَا من سلطان فانتظروا إِنِّي معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين مَعَهُ معه مِنَّا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 فجئناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين والى مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء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 بالباسا بالباسا والضراء يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا قد مس اسا الضراء قد مس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 قَالَ مَنِ فِرْعَوْنَ إِنَّ من أرضكم عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِفْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحر عليم وجاء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 نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس وأسترهبوهم وأجاؤوا بسحر عظيم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 الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعطا فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى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 119. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 110. لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من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 Sama بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ Panie الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ Komisarzu, Panie يَهْدُونَ Panie Komisarzu,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 سيتنا صالحا لنكون مِنَ من فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء جعل له شركاء فيما فتعالى الله